وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسماء فمن يستمع لان يجد له شهابا وصدا وإنا لا ندري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 وَإِنَّ لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَإِنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنِ اسْتَمْسَكَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا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 وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدَ وَإِنَّهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُو كَذُو يَكُونُنَّ عَلَيْهِ لِبَدَى قَالَ إِنَّمَا أَدْعُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدَ قُلْ إِنِّي لَا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 فسيعلمون ما نضعف ناصرا وأقل عددا قل ندري أقريب ما توعدون أَمْ يجعل له ربي أَمَدًا آلم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا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 انا لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصه وعذابا اليم يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا انا ارسلنا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 وَأَقْرِضُوا الله قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ من خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ الله هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ بسم الله الرحمن الرحيم يَا ويسر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فاذا نقل في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير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 فَفِتْنَةٌ لِلَّذِينَ كَفَوُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ, أوتوا ويزداد ويزداد الذين آمَنُوا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَاللَّيْقُولَ الَّذِينَ فِي قلوبهم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 كلا والقمر والليل إذا دبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم, لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر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 فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنثرة ثروت من قسورة بل يريد كل مرء منهم أن يوتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون لآخرة كلا هو تذكره فمن شاء ذكر وما تذكرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفره بسم الله الرحمن لا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 إنا خلقنا الإنسان من نطفة نمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيلا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا اعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا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 عاليهم ثياب سندس خطر وإستمرق وحلوا أساول من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا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 إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم واذا شئنا وَإِذَا شئنا بدلنا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هذه تَذْكِرَةٌ فمن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا ليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا نو نذرا إنما توعدون لا واقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت واذا الرسل وإذا الرسل أقتت لأي يوم نجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين الم نهلك الاولين ثم نتبعهم الاخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين الم نخلقكم مما جعلناه في قلار مكين لا قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفت نحيا أو وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَّاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِن طَلِقُونَ إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تَكْذِبُونَ إِن في شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر كالقص كانه جمالات صفر ويل يوم للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون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 129-كلوا هنيئا بما كنتم تعملون كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين 122-كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ رُكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَإِلْوَيَوْمَ إِذِ الْمُكْذِبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُوْمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَوِيمُ